إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُمْ لَا يَتَوَلَّ الصَّالِحُونَ وَالَّذِينَ تَجَعَلُ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَقِي عُلَّ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَعْصُرُونَ وَإِلَّا تَدْعُوهُمْ إلَى الْهُدَا لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَامٍ يَعْبُضُهُمْ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْشِرُونَ خذ الأفوى وأمروا بالعوف وأعرض عن الجاهلين وإنا ينزغنك من الشيطان نزل فاستعذ بالله إنه سميع علي إن الذين اتقوا إذا مسوا طائف من الشيطان تذكروا فإذا من مبشرون وإخوانهم يمدون من في الغير ثم لا يقصروا وإذا لم تأتهم بآية قعدوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبعها إنشاء إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقومهم إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأوصتوا لعلكم ترحمون. وذكر ربك في نفسك تبرع وفي فتام دون الجهل. ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكم من الغافل. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسبحون